بنيات. وفيما سبق فككنا هذه الجملة. تحدثنا عن الحصر بإنما ودي. تحدثنا عن الحصر بإنما ودلالته. كما تحدثنا أيضاً عن الأعمال وهل المراد بها العموم. وماذا يدخل تحتها وذكرنا الأقسام الأربعة وتحدثنا عن النية وعن الباء بقوله بالنيات هل هي المصاحبة أو لغير ذلك ولكن الآن ما المراد بهذه الجملة المركبة باعتبار هذا التركيب إنما الأعمال بالنيات لو قال قائل بأن هذه الجملة تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه الجملة الثانية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فتفهم المراد من هذه أو من هذه فهو يقرر لك أنه لا شيء لك من غير نية فصار الجملتان بمعنى واحد أي أن إحداهما وهي الثانية مؤكدة للأولى فإن لم تفهم الأولى فاقرأ الثانية تصل إلى المعنى المطلوب لا شيء لك من غير نية وهل هذا الكلام لو قاله قائل وقد قال به لكننا لا نذكر الخلاف وإنما الطريقة التي أشير إليها وهي أن أني أتطرق إلى بعض الأمور المفيدة على طريقة الاحتمال لو قال قائل ويوقع أقوال للعلماء لكن لا أريد أن أقول قال بعضهم كذا والجواب عنه كذا واستدلوا بكذا والرد عليه بكذا لأن لا يحسن ذلك في في ابتداء الطلب لكني أفتق الذهم وأصور لك المسائل بطريقة تستطيع تتعامل فيها مع النص وتفهم النص بطريقة جيدة بإذن الله عز وجل تم معها الملكة غير تشتيت للذهن. فلو قال لك قائل هذه تؤكد تلك جملة الثانية مؤكدة للأولى فإن لم نفهم الأولى قرأنا الثانية وفهمنا المراد وانتهى كل شيء هل هذا الكلام دقيق الجواب لا لماذا لأن لدينا أصلا وهو أن التأسيس مقدم على التأكيد إذا كان عندنا لفظتان أو جملتان يمكن أن يكون لكل واحدة منهما معنى جديدا فهذا أولى من القول بأن الثانية هي نفس الأولى مؤكدة لها لأنها إن كانت لمجرد التأكيد فمعنى ذلك أن الكلام طال مع قلة المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أُوتي جوامع الكلم، وأما القرآن فكما نردد مرارا أنه يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وبالتالي فإن القول بأن كل لفظة تحمل معنى جديد إذا أمكن طبعا من غير تكلف. وإلا فالتأكيد أسلوب عربي معروف لا ينكر فإذا أمكن ذلك فهو أولى وهو وهو هنا ممكن غاية الإمكان ولذلك نقول بأن هذه الجملة لها مدلول يختلف عن مدلول الجملة الأخرى وسيأتي المقارنة بعد قليل إن شاء الله لكن ما المراد بهذه العبارة إنما الأعمال بالنيات من أهل العلم من قال بأن هذا العموم الأعمال مراد به الخصوص وقد أشرت إلى ذلك في الدرس السابق عام في اللفظ ولكنه خاص في المعنى مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فثلاث عمومات في الآية الذين وهو أبو بكر قال لهم الناس وهو نعيم ابن مسعود إن الناس يعني أبا سفيان لاحظ كلمة الناس ظاهرها العموم واستعملت في المواضع الثلاثة مرادا بها مراداً بها الخصوص شخص واحد فقط فالناس فالذين صيغة العموم الأولى المراد بها شخص واحد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي الثانية الذين قال لهم الناس ونعيم أبا مسعود وفي الثالثة أبو سفيان إن الناس قد جمعوا لكم فأحياناً يعبر بلفظ عام ويقصد به معناً خاص هذا الذي يسمونه العام المراد به الخصوص وهو يختلف عن العام الباقي على عمومه مثل الله خالق كل شيء في شيء يخرج من هذا لا ويختلف عن العام المخصوص العام المخصوص العام المخصوص مثل والمطلقات المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع مع قوله وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالحامل ما تتربص ثلاثة قروع وإنما عدتها وضع الحمل فهذا يسمونه العام المخصوص يعني جاء دليل يخصصه فصرف عندنا للعام ثلاث أحوال هذه الحال هي التي يسمونها على هذا القول طبعا يسمونها بالعام المراد به الخصوص فالآن إذا قلنا إنها من العام المراد به الخصوص فماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأعمال هنا يراد بها الأعمال الشرعية التي يتعلق بها الأجر والثواب فتحتاج إلى نية تحتاج إلى نية سواء كان ذلك تلك النية هي نية العبادة أن يقصد بهذا الوضوء أو الغسل العبادة أو كانت هذه النية مما يميز بين عبادة وعبادة فأنت حينما تصلي هاتين الركعتين ماذا تريد بها هل تريد بها سنة الفجر أو تريد بها أمرا آخر حينما تطوف سبعة أشواط هل تريد بهذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو تريد به طواف القدوم مثلا ماذا تريد يعني حسب نيتك نعم أو تريد به طواف التطوع ثلاث فالذين قالوا إن هذا العام إنما الأعمال بالنيات يراد به معنى خاص قالوا إنما ذلك في الأعمال الشرعية ليست كل الأعمال طيب إيش يكون المعنى قالوا هناك تقدير هناك تقدير فنقول إنما ثواب الأعمال بالنيات إنما ثواب الأعمال بالنيات مثلا أو إنما صحة الأعمال بالنيات أو إنما يعتد بالأعمال بحسب النية بالنيات أو إنما قبول الأعمال بالنيات إنعم أو إنما كمال الأعمال بالنيات مثلا فهم جاءوا بعبارة تتفق مع العمل الشرعي عمل الشرعي الذي يقصد به وجه الله عز وجل فهذا احتمال يحتمله ظاهر الحديث ويمكن أن يقال بأن الأصل بقاء العام على عمومه ولا يدعى فيه التخصيص إلا بدليل يجب الرجوع إليه ومن ثم فإن الأعمال هنا تحمل على أعمى وأوسعي دلالاتها ليست من العام المقصو المراد به الخصوص بل هي من العام إما الباقي على عمومه أو العام المخصوص كما سيأتي هل هناك شيء شيء يخرج عن هذا أو لا؟ فعلى الاحتمال الأول الأعمال الشرعية الأعمال الشرعية يعتد بها في النية بحسب النية يؤجر الإنسان عليها بحسب النية طيب إذن ما الذي يخرج من ذلك قالوا ما لا يحتاج إلى نية مثل ماذا؟ قالوا رد الموصوب رد العارية رد الأمانة رد المسروق نعم إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية جاء المطر ونزل وغسل الثوب أو الأرض أو الجزء من البدن فتنظف وتطهر فما يحتاج إلى نية هذا لا يحتاج إلى نية فقالوا هذا من العام المراد به الخصوص طيب في شيء آخر يمكن أن يقال هناك أشياء أخرى تحتاج إلى مناقشة أو بعضها على الأقل يحتاج إلى مناقشة مثل قال بعض أهل العلم ما يتميز بنفسه فيكون عبادة لا يختلط بالعادات مثل قراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك هذا لا يحتاج إلى نية التعبد قراءة القرآن ممكن تختلط بالعادات لا لا إله إلا الله ممكن تختلط بالعادات لا والواقع أن هذا يحتاج إلى نية الإخلاص والقربة لابد فيه من نية لأنه قد يكون مرائيا لاحظتم لابد فيه من هذه النية فالقول بأنه لا يحتاج إلى نية بإطلاق يا دقيق نعم هو قد لا يحتاج إلى قصد التعبد مثلا فيما يفترق عن العادات فيما يلتبس بالعادات الأمور التي تلتبس بالعادة مثل الاغتسال وكذا يحتاج إلى نية التعبد لكن هذا لا يقع إلا على صورة شرعية لكنه يحتاج إلى نية نية إيش الإخلاص لله عز وجل نعم فهذا كذلك أيضا الأعمال التي يمكن أن يستدل على أن الإنسان يؤجر عليها من غير من غير نية القربة أصلاً نعم مثل ماذا مثل الرجل الذي جاء يتصبب عرقا فرأه الصحابة يعمل في في دنياه فرأه رأه الصحابة فقالوا لو كان ذلك في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقوم على أبويني كبيرين أو على عيال يكفيهم الفقر فهو في سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظوا الآن هذا الرجل هل نوى بعمله الدنيوي هذا وجه الله عز وجل لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة هذا الإنسان الذي يأتي شهوته ويؤجر وتكون صدقة لاحظ هذا ما يحتاج ما ما نقول والله إنه نوى إعفاف نفسه أو امتثال قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم فهو يريد الولد الصالح الذي يشغل تصرفاته وأعماله بطاعة الله عز وجل ما نوى هذا نوى قضاء الوتر فقط ومع ذلك يؤجر ما نوى شيء آخر ولا خطر في باله أصلا في تلك اللحظة فدل الدليل على أن هذا الإنسان يؤجر من غير نية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام ففعله هذا بمجرده يكفي لأن يؤجر عليه نعم، لكن من الأمو لكن من الأمور والصور والمسائل ما قيده الشارع بالنية كقوله من العادات كقوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها أحدكم في فمرأته يبتغي بها وجه الله له بها أجر فما قيده الشارع بأنه يبتغي إذا كان على سبيل القربة فإنه يؤجر وهناك أمور أثبت الشارع أنه يؤجر عليها ولو لم يقصد قلب يقصد القربة فيقال إنما الأعمال بالنيات يخرج هذا النوع وإن لم ينوي لذلك التقرب إلى الله عز وجل توافقون على هذا ولا لا هذا الكلام وجهه ظاهر رجل يعمل في الدنيا يجدح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقوم على أبويني إلى آخره فهو في سبيل الله وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس يفصل يقول إن كان يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل بإعفاف نفسه مثلا أو إن قصد ما قال هذا قال إن كان يقوم على أبوين أو صغار ليبنيهم من الفقر. معنى هذا أنه لا يطلب الدنيا تكثراً فالذين يطلبونها تكثرا لا نقول إنهم يؤجرون إلا إن قصدوا معنا صحيح كأن يكون هذا الإنسان يطلب الكثير من المال من أجل أن ينفق في سبيل الله عز وجل ويكفل الأرامل والأيتام وما هذا يؤجر في الكثير وفي القليل لكن الإنسان ما نوى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه يؤجر نعم؟ ويخرج من هذا على القول بأنه من العام المراد به الخصوص أمور العادات كلها أمور العادات إنسان يأكل ولا يشرب ولا كذا ما استحضر نية القربة فإنه لا يشمله قوله إنما الأعمال بالنيات لكن إذا قلنا لا إنما الأعمال بالنيات يحمل على أعم معانيه إلا ما دل الدليل على استثنائه إن وجد فيدخل فيها يا إخوة ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها أعمال الطاعات من واجب ومستحب ويدخل فيها أمور العادات إنسان ينام عادة لكنه يقصد بهذا النوم التقوي على صلاة الليل أو طلب العلم أو التقوي على لون من ألوان العبادات فهذا يؤجر عليه يؤجر أو القيام لصلاة الفجر يؤجر على هذه النومه. إنسان يأكل من أجل أن يتقوى على الصيام أو على القيام أو نحو ذلك يؤجر فيكون أكله عباده. إنسان يمشي ويمارس لونا من الرياضة يقصد بذلك التقوي على الطاعة أو على الجهاد فإنه يؤجر على هذه الرياضة وهذا المشي إنسان يركب الخيل ليس لمجرد الهواية وإنما لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة فهو يفعل لهذا السبب نعم فمثل هذا الإنسان يؤجر هذه في أمور العادات في الأمور العادية إذا قصد بها وجه الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك فلذلك نقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال يدخل فيها جميع الأعمال الطاعات والعادات وأيضا والمعاصي والمعاصي والمخالفات لأنه كما في الحديث الناس أربعة الحديث السابق الرجل الذي الذي لم يؤته الله لا مالا ولا علما فهو الله العافية يقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت كما يعمل من السيئات والمعاصي فهما في الوزر سواء هذا معنى حديثنا وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا سيأتي الكلام عليه هل يأثم أو لا يأثم إذا كانت هجرته لدنيا، فالأعمال الطيبة والسيئة والمباحة كلها مرتبطة بالنية. وعلى هذا ماذا ماذا يكون التقدير؟ يمكن أن نقدر ذلك بتقدير طبعاً من أهل العلم نقدره ب. بعبارة قد لا تأتي بالمقصود يعني كأن يقال مثلا إنما تعقد الأعمال بالنيات تعقد أو من يقول تحصل وتقع أو تستقر أو بالكون المطلق تكون لكن هل أفادنا فائدة جديدة هذا الكلام؟ إذا قلنا إن الأعمال تعقد بالنيات طيب نعرف أنها تعقد بالنيات وهل هذا يناسب بلاغة كلام الشارع؟ الذي يرشد إلى بيان الأحكام أبدا هذا تحصيل حاصل إنما تعقد الأعمال إنما تحصل الأعمال النيات هذا أمر معروف يعرفه كل أحد لكن ماذا نقول نقول بأنه يحمل على أعم عنه الأعمال فماذا نقدر نقول إنما تعتبر الأعمال بالنيات الأعمال الطيبة والأعمال الرديئة والأعمال التي تكون من قبيل العادات تعتبر إنما اعتبار الأعمال بالنية فهذا إنسان يصلي ركعتين يريد بها وجه الله هذه قربة يريد بها ركعتي الطواف أو يريد بها صلاة استخارة أو يريد بها سنة المغرب ماذا يريد هو بحسب نيته هل يرأي أو هو مخلص لله عز وجل في هاتين الركعتين بحسب نيته هل يؤجر هل تقبل منه نقول هذا أمر يرجع إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع ومن أعظم هذه الشروط وجود النية الخالصة ومن أعظم الموانع فساد النية والقصد فإنه السبب لرد الأعمال وبطلانها تعرفون أول من سعر بهم النار يوم القيامة حديث به هريرة هم المجاهد والقارئ والمنفق هؤلاء الذين لم يقصدوا وجه الله بهذا العمل هذا قرأ ليقال قارئ وهذا جاهد ليقال شجاع وهذا أنفق ليقال جواد فيبدأ بهم في النار قبل الزنات والسراق وأصحاب الجرائم فأقول قوله إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه كل هذه المعاني جميع أنواع هذه الأعمال فيكون اعتبار هذه الأعمال بالنية فبها يفرق بين عبادة وعبادة وبها يفرق بين عبادة وعادة هذا الاغتسال شرعي ولا التبرد والتنظف فرق بين عادة وعبادة وبها يفرق بين الإخلاص وغير الإخلاص فصار هذا يحصل به الفرق بالنية في هذه الأمور الثلاثة بين الإخلاص وغير الإخلاص كالرياء والسمعة وبين عادة وعبادة وبين عبادة و... وعبادة هذا الكلام واضح؟ ولا فيه؟ بين عبادة وعبادة مثل ماذا؟ ماذا؟ أيه؟ هو هذا صام يوما هل قصد به النذر إنسان يقول عليه نذر وتوي أذكر وأنا الآن صايم ما رأيكم بهذا يجزيه ما يجزيه عن النذر إنسان صائم وجاء الظهر وقال أنا الآن صائم وتذكرت علي يوم من رمضان يجزيه يجزي ولا ما يجزيه ما يجزيه ليه لأن الأعمال بالنيات طيب يقول أنا قصدت وجه الله بهذا الصوم نقول النية تفرق بين عبادة وعبادة واضح؟ بين عبادة وعبادة إنسان آخر قال أنا تويع فسألت الآن للتنظف وتذكرت أن علي غسلا واجبا هل يجزي؟ نقول لا لأنك لم تنوي فالنية تفرق بين عادة وعبادة وتفرق أيضاً بين ما يراد به وجه الله وبينما يراد به غيره سن صلى ركعتين لكن يريد الرياء وإنسان صلىها خالصا فشتان بين هذا وهذا لاحظتم إنما الأعمال بالنيات تعتبر بالنيات ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل واحتج بهذا الحديث نعم وسئل مرة عن نية العمل كيف النية فقال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس شوف هنا أشار إلى الإخلاص لا يريد به الناس نعم ولما سمع شيخه يزيد بن هارون يذكر هذا الحديث حديث النمى الأعمال بالنيات قال يا أبا خالد هذا الخناق هذا الخناق يعني هذا الأمر الشديد الذي يحتاج إلى مجاهدة وهو يشير فيه إلى قضية الإخلاص لأن مسألة النهنوى فيها ركعتي الفجر أو ركع هذه قضية سهلة يعني لا تحتاج إلى مجاهدة لكن الذي يحتاج إلى مجاهدة عظيمة هو الإخلاص ولهذا قال بعض السلف ما عالجت شيئا مثل نيتي ما عالجت شيئا مثل نيتي فالنية شأنها عظيم وقد تحدثنا عن هذا المعنى كثيرا في الكلام على الإخلاص من الأعمال القلبية وذكرنا طائفة من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى أبينا وجه شدة الإخلاص وصعوبته على كثير من النفوس نعم وبهذا نعرف أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أنه لا يقال إن ذلك يراد به الخصوص ولا يقال إنها حاصلة بالنيات لأن هذا تحصيل حاصل وإنما يقال إنما اعتبار الأعمال بالنيات بحيث تكون هذه الأعمال صالحة أو فاسدة مقبولة أو مردودة واضح فيكون خبرا قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون خبرا عن حال هذه الأعمال وعن أحكامها التي تعود إليها باعتبار أنها مرتبطة بالنيات، فيرجع إليها القبول أو الرد أو الفساد أو الصحة باعتبار النية، باعتبار النية، فهي منظور منظور إليها، وبهذا يكون الحديث على ظاهره ويبين ذلك آخر الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا المعنى قال به جمع من المحققين منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا معنى هذه الجملة نأتي للجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هذه جاءت بروايات متعددة كما ذكرنا الروايات في قوله إنما الأعمال بالنيات كذلك هنا إنما لكل امرئ ما نوى هذه الرواية في في الصحيح هناك عندنا ثلاث روايات أخرى نعم وإنما لمرئ ما نوى وإنما لمرئ بدون كل وهذه عند الإمام مالك في الموطّع ورواية أخرى وهي عند البخاري في الصحيح ولكل مرئ ما نوى من غير وإنما ولكل امرئ ما نوى ورواية أخرى وهي الأخيرة وهي أيضا في الصحيح ولمرئ ما نوى الآن هذه الروايات آخر روايتين من غير إنما فهل يفهم من هذا أن الحصر غير موجود ولا ماذا نقول ها كيف لا هناك ما هو أحسن من هذا نعم كيف لهذه من تعريف في طرفي الجملة هو لا هنا شيء آخر بالضبط لاحظ ولي مرئن ولمرئن والرواية الثانية ولكل مرئن لكل مرئن لم الآن حرف جر ولا لا لكل مرئن ولمرئن الأصل المرء له منوى ولا لا فإذا قدم ما حقه التأخير فإن ذلك يدل على الحصر مثل إياك نعبد إياك نستعين على الله فتوكلوا أصلها توكلوا على الله نعبدك نستعينك أو نستعين بك فإذا قدم حقه التأخير فإن ذلك يدل على الحصر فهنا حينما حتى لو حذفنا إنما فإن قوله وَلِمْرِئِمْ أَوْ وَلِكُلِّ مْرِئِمْ فإن ذلك يدل على يدل على الحصر الله تعالى أعلم طيب نبغى الآن ننظر في الفرق بين الجملتين ما الفرق بين إنما الأعمال بالنيات وبين وإنما لكل امرئ ما نوى يمكن أن نقول بأن الأولى إنما الأعمال بالنيات دلت على أن العمل تابع للنية أن العمل تابع للنية ومرتبط بها فالجملة الأولى تعطينا حكم حكم العمل من جهة الصلاح والفساد ما هي الأعمال الصالحة وما هي الأعمال الفاسدة نعم فما هي الأعمال المعتبرة والجملة الثانية وإنما لكل امرئ منوى هي تعطينا حكما يرجع إلى العاملين يرجع إلى العاملين وليس للأعمال يعني أن العامل لا يحصل له إلا ما نوى، إن نواه خيرا فإنه يؤجر وإن نواه شرا فإنه يأثم نعم وإن كان نوى شيئا مباحا فبحسبه فبحسبه فالجملة الثانية ما يترتب على هذا العمل المقترم بالنية من الأجر للعامل أو الوزر أو يبقى لا له ولا عليه وإنما لكل امرئ ما نوى فصار عندنا فرق بين الجملتين ولعل هذا والله أعلم من أوضح ما يقال في بيان هذه العبارات النبوية التي هي في غاية الفصاحة والبلاغة وكلام أهل العلم كثير جدا في بيان محمل ذلك وكذلك قربته بطريقة أظنها واضحة وسهلة إن شاء الله الجملة الأولى توضح أمرا يتعلق بالعمل والجملة الثانية توضح أمرا يتعلق بمن بالعاملين بالعاملين إذن هل هي من قبيل التأكيد؟ الجواب لا ليست من قبيل التأكيد وإنما هي تؤسس أمرا ومعناً جديدا وهو أن العامل لا يحصل له إلا إلا ما نوى. إذا تقرر هذا المعنى يمكن أن نستمدق بعض الفواهج الجملة الثانية إنما لكل امرئ ما نوى منها إنما لكل امرئ ما نوى يؤخذ منها أن النية مطلوبة لتحديد نوع العمل فيما يطلب فيه ذلك لتحديد نوع العمل فيما يطلب فيه ذلك مثل ما مثلنا هذا الإنسان اللي صام وعليه نذر وإلا إنسان أعطى إنسانا قرضا أعطاه قرضا من المال وحينما رآه معسرا أو افتقر جاء يسأل وهذا كثير من الناس يسأل عنه يقول الآن هذا الإنسان أنا أطالبه 300 ألف وأنا عندي زكاة 300 ألف علي زكاة ثلاثمائة ألف حلت وهذا إنسان معسر وفقير وعليه ديون وفي السجن وأنا أطالبهم ثلاثمائة ألف هل أنويها زكاة ما نقول له نقول له لا لو نويت ذلك ما يجزيك ولا تسقط الزكاة عنك واضح لكن لو أنه أعطاه من أول ونوى فيه الزكاة يجزي ولا ما يجزي يجزي وإنما لكل امرئ ما نوى فلا فهنا لم ينوي الزكاة بهذا العمل وبالتالي ما يجزيه إنسان حج حج وإنما لكل امرئ ما نوى نعم وإنما لكل امرئ ما نوى حج قال أنا قصدت بهذا الحج التمتع ما الذي نطالبه به أن يأتي بي العمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج ثم يكون عليه هدي نقول وإنما لكل امرئ ما نوى نعم وإنما لكل امرئ ما نوى لكن هناك شيئا لا تدخل طبعا في هذا كل قاعدة لها استثناءات ما تقولون في رجل جاء حج وقال لبيك عن فلان وكمل الحجة ويوم جاء قال أنا حجيت عن ابن عمي حجيت عن ابن عمي نقول أنت حجيت عن نفسك ولا لا أو أثناء الحجة جاء سألنا نقول لها حجيت عن نفسك قال لا ما حجيت عن نفسي وش نقول له في كل الحج المنذي له هو مع أنه نواها لمن لابن عمه وإنما لكل مرئ ما نوى وهذا نحتاج إليه في كل شيء يا أخوان الآن بعض الناس يطلعون وبطاقات وإعلانات يعملون وقف جيد وقف لفلان من الناس مات إنسان وقالوا هذا وقف له ويحطون تحت ولك مثله ما رأيكم هذه العبارة تصلح فعلا له مثله هذه كثير من الناس ما ينتبه لها بعضهم لما ذكرنا لهم حقيقة الحكم ندموا قالوا لا درينا ما حطينا المال من قال لهم مثله ما لهم مثله إنما يؤجرون فقط أجر الإحسان إلى هذا الميت وإلا فهذا على سبيل التبرع له هم تبرعوا لهذا الميت بهذا الوقف فقط لكن ما لهم مثل أجرة ما يعتبرون مساهمينهم بالوقف وجور هذا الوقف تعود إليهم بقدر مساهمتهم لا ما لهم شيء للميت فقط يؤجرون على السلام بعض الناس يحج ويقول هذه الحجة الآن نهيب أنا شريك فيها نقول لا ما أنتم شريك فيها الناس وقفين في عرفة إلى هذا كل الحج الحجة لفلان لكن لك أنت الذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك صلاة مئة ألف صلاة في الحرم لكن الحجة ليست لك ولست شريكا فيها هي لفلان قل أجل لو دريت ما حجيت لفلان حجيت عن نفسي قل ليه ادر وإنما لكل امرئ ما نوى وقل مثل ذلك في أمور كثيرة جدا أمور كثيرة جدا ولهذا حتى في أبسط الأمور يعني بعض الفقهاء أو العلماء يقولون في باب النكاح وإذا أراد أن ينكح فعليه أن ينوي إعفاف نفسه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة الأنبياء وأن يورث ذرية صالحة يعبدون الله عز وجل يذكرون حتى في هذه القضية فالمقصود هذه فائدة إننا نح... إن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى ينبهنا على معنى وهو إيجاد النية فيما يفتقر إلى تحديد المنوي ماذا تريد في هذا العمل الذي عملته الآن هذا المال اللي دفعته صدقه طيب وبعدين تذكر قال أنا بعلي زكاة الآن شو رأيكم صدقه هل هو الزكاة هل أنا هعطيه قبل شوي في المسجد لهذا الفقير نقول لا ما يجزي خلاص لو كان قبل أن تعطيه فلا بأس أن تنوي لكن الآن ما يمكن النية باعتبار أتى الرجعي كما يقال النية تكون قبل العمل ومقارنة له فهذا الندم لا ينفعك شيئا فإذا أخرى وهي أن الأعمال العادية أعمال العادات نعم لا يثاب الأنسان عليها من حيث الأصل إلا إذا اقترنت بها النية إذا اقترنت بها النية كالمشي والنوم والأكل والرياضة وما أشبه ذلك لا يؤجر الإنسان عليها إلا بالنية إذا نوى بها أمراً يتقرب به إلى الله كما قلنا يأكل ليقوم الليل أو ينام لينشط لطلب العلم أو نحو هذا هذا يؤجر يكون نومه حباده وبهذا نستطيع أن نحول جميع الأعمال العادات إلى عبادات بالنية الصالحة وهذه قضية ما تكلفنا شيء أصلا لا تتطلب جهدا زائدا لكن الإنسان فقط يحتاج إلى استحضار هذا المعنى في نفسه وبالتالي تكثر أعماله الصالحة وحسناته لأن الأمور التي نمارسها هي من قبيل العادات أكثر من أمور العبادات المحظة ولا لا؟ كم الوقت التي تستغرقها الصلوات منا في اليوم والليلة مثلا؟ لكن انظر إلى الأشياء التي نفعلها من باب العادة، حتى الكلام، أنت قد تتكلم مع إنسان وتقصد به تأليف قلبه وتقريبه إلى الخير وتحبيبه به، وقد تنظر في أمور المباحة ولكنك تستحضر بها التفكر بهذا النظر في إنعام الله وإفضاله وخلقه الواسع، وما أشبه ذلك؟ مثلاً. وقل مثل هذا في أمور كثيرة وفائدة ثالثة وإنما لكل امرئ ما نوى أن النيابة لا تدخل في النية لا ينوي أحد عن أحد أقول إنو عني لو سمحت هذه الصلاة أن تكون صلاة ولا إنو عني أنا بصوم بكرة إنو عني جزاك الله خير لأني خاف أن وما أستحضر النية يمكن سبحان الله أو كذا أنا أنسى دائماً وأنواع الفطر، فأنو عني أنت ذاك الله خير ذاكرتك جيدة، يصلح كذا؟ لا، إلا فيما دل الشرع على إمكانه وجوازه. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ الحج عن إيش؟ لا لا، غير هذه. نعم، أنت اللي تقوم بالحج الآن؟ نعم، كيف؟ حج عن إيش؟ الحج عن الصبي لا هنا نويت أنت مثل النسك الذي أهل به فلان لكن هنا قالها الأخ وهو الحج عن الصبي النية عن الصبي الذي لا يعقل عندك ولد عمره سنتين أو سنة رضيع وتريد أن يهل هذا بالحج أو العمره ولا يعقل فما لا تصنع تنوي عنه ماذا تنوي؟, تنوي تمتع إفراد قران تنوي الحج برمته من أصله هذه عبادة الآن نويت بالنيابة عنه لاحظ الطواف على الكعبة تضع هذا الصبي على أكتافك ثم تطوف به بنية ماذا بنية طواف الإفاضة لو جيت وقلت والله أنا ترى طفت بنية طواف القدوم يا جماعة أنا ما أعرف هذه الأشياء وأول مرة أجي وسمعت أنه في طواف قدوم ونطفت بنية طواف قدوم وتبين أن يوم العيد الآن ما في شيء اسمه طواف قدوم وإنما هو طواف الإفاضة نقول عد بهذا الصبي هو الذي نوى عنه الآن فإنما لكل امرئ ما نوى أنه لا ينوب أحد عن أحد بالنية إلا ما دل الدليل عليه وفائدة رابعة وقد ذكرتها وهي العبادة المتميزة بنفسها وإنما لكل امرئ وهل هل نحتاج فيها نية إنما الأعمال بالنيات ولا لا مثل قراءة القرآن وأمر خامس وهو أن هذا العموم إنما الأعمال بالنيات يمكن أن يخرج منه شيء ولا ما يمكن يمكن أن نخرج منه إضافة إلى ما ذكرت سابقا نخرج ما قصد الشارع وقوعه وإن لم يكن فيه وإن لم يكن فيه نية المقصود أن يحصل مثل ما قلنا رد الوصوب إلى آخره لكن أيضا هناك أشياء أخرى الآن ما تقولون في امرأة ما تزوجها ولم تعلم إلا في نصف الأربعة أشهر وعشرة أيام أو علمت بعد انقضاء هذه المدة ماذا نقول فيها ما درت إلا في الشهر الخامس من وفاته هل عليها عدة ولا ما عليها عدة اشتقلون من يقول ما عليها عدة ليس عليها عدة قضت العدة ليه بأي اعتبار باعتبار أن المقصود هو أن تبقى هذه المدة بعد الوفاة لا تتزوج ولا تخطط فانقضت هذه المدة ما درت إلا بعد سنة جاء خبر وفاة هذا الإنسان هي تسأل الآن تقول هل علي عده؟ ولا ما علي عده؟ نقول ما عليك عده على القول الراجح من أقوال أهل العلم هذا غير مسألة أخرى وهي وهو المفقود الذي لا يدرى خبره فانتظر فيه طبعا كم مدة هذه الانتظار كلام أهل العلم فيها كثير لكن إذا انتظرنا فيه المدة وحكم القاضي مثلا أنه خلاص نحكم بأن هذا الإنسان قد مات انتهى فمتى تعتد متى منذ حكم بموته مثلا نقول يلا ابدأ يعتدي من الآن نعم طبعا هذه المدة بعض العلماء يقول مئة سنة مئة سنة حتى نحكم بوفاته وبعضهم يقول غير غير هذا طيب بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ما معناه من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا نعم فهجرته إلى الله ورسوله إيش حقيقة وحكما حقيقة وحكما وشرعا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الآن هذا الجزء الأخير من الحديث هو أشبه بمثال بمثال تطبيقي على أوله أوله قرر الأصل العام أن الأعمال بالنيات وآخره ذكر نوعا من الأعمال مما يلتبس بالعادات واضح يلتبس بالعادات قد الإنسان يسافر ليس على سبيل القربة واضح فمثل هذا ماذا يقال فيه يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولهذا نستطيع نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان فمن كانت من كان صيامه لله ورسوله مثلا فصيامه لله ورسوله ومن كان صيامه رياء وسمعة فهو بحسبي ما نوى؟ يمكن نقول هذا في الأمر الذي يلتبس من جهة الإخلاص والأمر الذي يلتبس من جهة العادة نقول فمن كان اغتساله نعم قربة وعبادة فغسله قربة وعبادة وهكذا في كل الأعمال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لماذا ذكر الهجرة؟ من قال بأن الحديث ورد على سبب معين وأن امرأة يقال لها قيلة هاجر إليها رجل من أجل أن يتزوجها وأن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فإذا قلنا الحديث ورد على سبب معين فخلاص فقال ذلك للمناسبة ويمكن أن يكون ذلك لأمر نقتضاه الحال أو المقام ولكن لو لو اقتصرنا على الجزء الأول من الحديث هل نفهم كل هذه الأحكام إنما لعمل مليات وإنما لكل امرئ ما نوى نفهمها يعني حتى لو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فلو سئلنا عن هذا ما تقولون في رجل هاجر لقصد الزواج من امرأة نقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله فهمن ذلك من قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله إنما الأعمال بالنيات فهجرته إلى الله ورسوله نعم أي أنه لذن هجرته تكون أنها مقبولة ويثاب عليها نعم وتكون معتبرة يعتد بها من كانت هجرته الهجرة ما معناها لا بأس أنه نبه عليها لأنه يحصل في هذا لبس كثير ما معنى الهجرة من عنده جواب السفر هو الهجرة أنت بتروح الآن للرياض نسميك مهاجر مهاجر الانتقال يقول من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا التعريف المشهور ما رأيكم فيه؟ نعم قد ينتقل من بلد تظهر فيها المعاصي وتعلن إلى بلد لا تظهر فيها قد يكون الانتقال من بلد تظهر فيها البدعة إلى بلد لا تظهر فيها البدعة ولذلك تجدون في كلام الأئمة إما مثل الإمام مالك مشروعية الهجرة من البلاد التي يسب فيها الصحابة أو تظهر فيها البدعة إلى بلد لا يظهر فيها ذلك وهذه ليست هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وأيضا المعصية ذكرناها هجر هجر نعم هذه الهجرة الثانية هجرة القلوب إلى الله عز وجل نعم بهجر الذنوب والمعاصي. ابن قيم تكلم على الهجرتين وفي عدد من كتبه كطريق هجرة. في رسالة صغيرة مفردة اسمها رسالة تبوكية زاد المهاجر إلى إلى الله تعالى. قال وأما الهجرة الثانية فهي هجرة القلوب إلى باريها. نعم. وذكر أن هذه الهجرة أعظم من الهجرة هجرة الأبدان. لكن فيما يتعلق بالهجرة الأبدان. معنى الهجرة هل هي فقط من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة ومن بلد البدعة إلى بلد السنة ومن بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولا في شيء ثاني يهجر وين لا لا هذه لغوية هجرة الطيور ولا لا طيور تهاجر هذه هجرة لغوية ونعم هذه ذكرتها قبل قليل نفسها نعم أو بالضبط هذه التي لا تكاد تذكر فالهجرة الشرعية ليست فقط الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بل من بلد البدعة إلى بلد السنة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة ومن البلد التي يخاف فيها ولا يأمن أي استطيع إقامة دينة إلى بلد يأمن فيها ولو كانت بلد كفر مثل ماذا ما تقولون في الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية هل كانت هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من مكة إلى الحبشة هل كانت الحبشة بلد إسلام لا وسميت هجرة ما تقولون في هجرة مصعب بن عمير رضي الله عنه من معه قبل أن تكون المدينة بلد إسلام هاجروا من المدينة إلى عفوا من مكة إلى المدينة ما تقولون في هذه الهجرة ماذا يقال فيها هجرة حقيقية ولا لا هل هي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لا ما صارت المدينة بلد إسلام ألا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار الإسلام يحكمها أما أول ما جاه الصحابة فهي بداية كانت نعم فإذن الهجرة من دار الخوف الدار التي لا يأمن فيها إلى دار الأمن وبهذا نعرف أن القول بأنه الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هكذا بإطلاق أن هذا الكلام غير دقيق وأنه ذكر واحدا من أنواع الهجرة وقد ذكرنا كم نوع أربعة أربعة أنواع كلها هجرة شرعية قد تكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر لكن يأمن فيها على نفسه ويستطيع أن يقيم دينه نعم قوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فائدة أو مسألة ما تقولون في رجل في إنسان هاجر من أجل الزواج من امرأة فهجرته إنه صلى الله عليه وسلم ما قال إنه يأثم ولا قال شيء قال فهجرته إلى ما هاجر إليه هل يأثم أو لا يأثم كيف؟ مثلا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يأثم لأن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بحد ذاته أمر طيب ولو كان ذلك لمرغبات في تلك البلد لكن هل يؤجر؟ لا يؤجر أما الإثم فإنه لا يأثم لأن هذا الأمر اللي هو الانتقال من بلد إلى بلد يقع على سبيل العادة ولا لا؟ ويقع على سبيل القربة والعبادة فهذا لا يأثم لكن العمل الذي يأثم به باختلال النية لو هاجر رياء وسمعة من أجل أن يقال له مهاجر تقولون فيه ذا صلى الله العافية يأثم وهجرته فاسدة عرفنا الفرق بين الأمرين وهذا يقودنا إلى مسألة أخيرة في هذا الحديث والكلام عليه وهي انقسام العمل باعتبار التشريك بالنية لو كان عندنا سبورة كتب لكم أقسام باعتبار التشريك بالنية كيف يمكن نقسم قسمة استقرائية الأعمال باعتبار التشريك وما يترتب عليها من ثواب وعدمه ماذا نقول بسرعة واحد أولها وأعظمها وأجلها العمل الذي لا يخالطه شيء لا من الأمور التي يجوز الالتفات إليها ولا الأمور التي لا يجوز الالتفات إليها إن حج فقط للقربه. لا يقصد أنه عنده حملة ولا يقصد التفرج على الحجاج ولا يقصد الترويح والنزهة ولا يقصد اتجاره ولا يقصد أمرا آخر ولا يقصد الرياء والسمعة طبعا إنما يقصد وجه الله إنسان ذهب يجاهد لا من أجل الغنيمة ولا من أجل الرياء إنما فقط تقرباً إلى الله هذا أعلى درجة يليه في الدرجة من عمل عملا من هذه الأعمال الصالحة والتفت إلى أمن يجوز الالتفات إليه مثل حج يريد القربه ويريد التجارة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني التجارة في الحج إنسان ذهب للجهاد ليجاهد لإعلاء كلمة الله ويريد أيضا غنيمة فهذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر هل يأثم؟ لا، لأنها التفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه. صام يريد التقرب إلى الله، وفي نفس الوقت يريد يخفف وزنه. مشى للمسجد يريد التقرب إلى الله، وفي نفس الوقت يريد أن يمارس الرياضة. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. طيب، هل هو مرتبة الأول ولا دونه؟ دونه. طيب، المرتبة الثالثة. من تمحض عمله للدنيا فقط صام ليصح وصل الرحم من أجل أن ينسى له في أثره سمع هذه الأشياء المرتبة زك المال من أجل أن تحصل له النماء والبركة فيه فقط حج من أجل أن يتفرج جاهد من أجل الغنيمة هل يؤجر؟ لا إذا كانت أعماله هكذا جميعا وهو داخل تحت قوله تعالى في آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا كانت كل أعمالها هكذا المرتبة رقم كم أربعة وهي أن يريد وجه الله عز وجل ويلتفت إلى أمر يحرم الالتفات إليه صلى ركعتين يريد وجه الله لكن هو يدهن الناس يقولون فلان ما شاء الله عليه صام يريد وجه الله ويريد أن الناس يعرفون الصوم فيقولون ما شاء الله عليه فلان صوم. حج يريد وجه الله لكن يبغى الناس يقولون لا يا حجي يا حاج فلان ما شاء الله عليه حاج خمسين حجة يقبل عمله ولا ما يقبل ما يقبل ويأسم ولا ما يأسم يأسم على الرجاء كيف صلى الله العافية نعم والمرتبة اللي أخيرة أحط مرتبة أن يتمحض عمله للرياء هو ما حج إلا من أجل الرياء أيريد وجه الله وما صلى إلا من أجل الرياء وما صام إلا من أجل الصمعة وما طلب العلم إلا من أجل الرياء فمثل هذا هو أحط المراتب هذا أقسام العمل كم صارت خمسة أقسام العمل من جهة التشريك في النية ما الذي يصح وما الذي لا يصح ما أعلىها وما أدناها نعم وما الذي يعتبر وما الذي لا يعتبر هذه قاعدة نفيسة جدا نعم إذا حفظتموها استفدت منها في تطبيقات كثيرة جدا لا تحصى هذا ما يتعلق بشرح حديث إنما الأعمال بالنيات واتيت على الأمور المهمة النافعة القريبة وتركت أشياء كثيرة جدا لا يحتاج إليها هنا فلا تستكفروا هذا